If <laughs> me. yeah Thank Hselsää ثم <تصفيق> Yeah. وَإِنِّي يَوْ بِرَم في وَرام بفأَ تَجمون وَإِنلَ سُق مُِون bata